قارينه ربنا ما اطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدلن القول لدي ما يبدلن القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوما نقول لجهنم ما هلمتني وتقول هل من مزيد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 دخلوها بسلام، أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها، لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد.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 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان خريب واستمع يوم ينادي المناد من مكان خريب